بَلَمْ نلَََّا نَبْنَ بَ بهِهِ وَأَوهَرَ وَلهَّهُ عَلَهِ أَرَ فَ بَعْضَهُ وَأَعرَضَ بَ بَلَمنَم مَا نَف بَأَهَاابِهِ قالَالَت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 ايها الذين امنوا افسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إن مَا سَوْفَ يُزِنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري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 ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوت كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً فَخَلَتَهُمَا فَلَنْ يُغْنِيَا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الَّذِينَ ظابًا اللههُ مَسَلَ للَّذينَ آمًا مراءكَ في الرعونَ إ القلَ ببنلي دكَ بيت في ج النت وَنَجن م بالعونَ وَعمله وَنَنجني مَِ القَو م وبيا ما بد المانتها فن فنا فيه موحنا وصد صدقد ب كل ما ربيها ووق وصل د بكنا ر بههَا وَوقتُ به من القالدي